keeps dropping my YouTube والسلام some reason. Your sister, Koder, is on. Alhamdulillah. As salatu as salamu alaykum. As salamu هذا <تصفيق> في يوم الثلاثاء، لا كتابه كتابه. انا اسف نعم. عسى الله في شرح كتابه منارات المقربين يعمل الموحدين. يوم الثلاثاء الرابع عشر من ربيع الاخر ألف هجري الموافق من نوفمبر ألفين وعشرين ميلادي. Muhadid Publications, please announce a continuation of the classes with Ali al Wasir on the explanation of his own book, The Beacons of Light, for those who are seeking nearness upon the belief of the people of Islam. And that's on the day of Tuesday, the 14th of Rabia al Ashur, 1444 in injury,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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فقد ختمنا في اللقاء السابق بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكمال الدين أي كمال الشريعة وكمال الهدى والعلم فلا توحيد إلا ما جاء به ولا شرع إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه كمال الدين يعني كمال العلم وكمال العمل وأتممت عليكم نعمتي فتح الله عز وجل مكة ونشر التوحيد في البلاد ونصر, ونصر الله عز وجل المؤمنين بجنده وايدهم بروح منه ثم قال ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تحتاجون بعد إلى دين غيره وختمنا بأن هذه الآية نزلت في عرفه في يوم جمعة وأن هذا اليوم اتخذ عيدا للمسلمين وبينا من تمام الدين تمام كلمة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بأن أرسل لهم رسولا صادقا و أقام العدل بينهم سبحانه وتعالى بكلماته التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومعنى صدقا يعني صدقا في الأخبار وهو القول الموافق لحقيقة ما علمه الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو المصدق لحقيقة الواقع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدلا في الأخبار صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والعدل هو تصرف المالك في ملكه هذا على العموم فتصرف المالك في غير ملكه ظلم وعلى الأخص في التحقيق أن العدل هو وضع الشيء في موضعه اللائق به وضع الشيء في موضعه اللائق به فالله عز وجل يضع الأمور في نصابها وينزل الأمور منازلها وهذا هو العدل فيجب عليك أن تضع الأمور في نصابها فالله هو الاله الحق والرسول هو المبلغ عن الله فلا يجب أن تجعل الرسول بمنزلة الله ولا أن تجعل الله بمنزلة الرسول ولا أن تجعل الحقين حقا واحدا فلله حق وللرسول حق فلا تجعل الحقين حقا واحدا وافت الكفار والمشركين أنهم أنزلوا الأمور والأشياء في غير مواضعها وجعلوا الحجارة التي صنعوها بأيديهم جعلوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى وجعلوا الشمس والقمر المسخر بأمر الله سبحانه وتعالى والنجوم والكواكب المسخرة بأمر الله جعلوها فاعلة مختارة في العالم السفلي فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى وهذا من باب وضع الأمور في غير مواضعها وغير ما يلق بها فاللائق أن الله عز وجل قال إنكم وما تعبدون من دون الله إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فأنتم والشمس والقمر والنجوم والكواكب وهذه الأصنام كلها زليلة لله سبحانه وتعالى مسخرة لله تبارك وتعالى والله القهار ولا يقع شيء في ملكه على غير مراده سبحانه وتعالى هذا هو ملخص ما ختمنا به في اللقاء السابق ثم نبدأ في تلك الفقرة وذلك من قول المصنف ومن رحمة الله تعالى بعباده ان بين لهم السبيل اليه على الاجمال والتفصيل اي من رحمه الله عز وجل انه لم يخلقنا سدى ولم يتركنا ولم يتركنا عبثا وانما ارشدنا ودلنا وهدانا برسله وانبيائه فهذه رحمة من الله عز وجل أن أرشدنا وبين لنا وهذا كاف في الدلالة عليه وعلى ما يجب علينا من أداء حقه سبحانه وتعالى أن نعبده وحده لا شريك له وأن نشرك به أحدا من خلقه أن بين لهم السبيل إليه يعني الطريق الموصل إليه على الإجماد تبين أنه خلق السماوات والأرض لامرين عظيمين جليلين الأول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير الأول أن تثبتوا قدرة الله عز وجل على كل شيء والثاني وان الله قد احاط بكل شيء علما وان تثبتوا علم الله الواسع المحيط بكل شيء تبارك الله رب العالمين فقدره الله تستلزم الخوف منه وعلم الله يستلزم مراقبته ويتلزم الحياء منه سبحانه وتعالى وعلى التفصيل أوجب الله عز وجل علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجعل لكل شهادة شرائط وجب علينا الالتزام بها، وعوارض وجب علينا الانتهاء عنها. ثم قال وجعل الفطرة والعقل والرسل مصدقة لما أراد منهم الوصول إليه، وجعل الفطرة والعقل والرسل. والمراد هنا. إذا قلت كيف عرفت الله عز وجل فنقول عرفنا الله بالفترة أي فترة السوية وعرفنا الله بالعقل الصريح وعرفنا الله عز وجل بالرسل هذا فضلا عن كون الله عز وجل هو الذي عرفنا بنفسه أولا لأنه لولا معرفتنا بصفات الله عز وجل ما عرفنا الله عز وجل ولذلك المؤمنون لما عرفوا صفات الله عز وجل عرفوا أن الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى فلو قال قائل كيف عرفت الله فلا تقل لا عرفته بالفطره فقط ولا تقل له عرفته بالعقل فقط ولا تقول له عرفته بالرسل فقط وإنما عرفنا الله عز وجل بالفطره السوية والعقل الصريح والرسل الكرام البررة الذين جاءوا بالتفصيل التطبيق الفعلي لمراد الله عز وجل من خلقه وهذا هو الواجب علينا أن نعبد الله عز وجل وأغنانا بفضله عن سبل أصحاب الفرق الزائغه لماذا؟ لأن أصحاب الفرق الزائغة لم ينشغلوا بإثبات توحيد العبادة لله عز وجل المتضمن لإثبات ربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته إن من شغلوا بإثبات وجود الله تعالى ووجود الله عز وجل لا يحتاج إلى دليل عليه ولكنهم شغلوا أنفسهم بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى عما جاء به الرسل من أن إثبات وجود الله متقرر في الفطر. وأن الله والذي عرفنا بنفسه فهذا أمر ليس فيه نزاع وإنما الذي جاء به الرسل هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية يعني توحيد العبادة المتضمن لتوحيد الربوبية يعني لا يمكن أن تعبده إلا إذا كان ربا تلازم الربوبية أن تعبد الله فإذا عبدت الله عز وجل فقد تضمن ذلك إثبات ربوبية الله وإثبات كمال أسماء الله تعالى وصفاته لوعي توحيد أسماء وصفات تبقى عندنا توحيد علمي خبري وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد طلب قصد ارادي توحيد الطلب والقصد والإرادة وهو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية يعني لا نطلب إلا الله ولا نستجير إلا بالله ولا نستغيث إلا بالله ولا نذبح إلا لله ولا نذر إلا لله ولا توكل إلا على الله ولا استعانه إلا بالله فأنت بالله ولله وفي الله سبحانه وتعالى أنت بالله قمت وفي طاعة الله سعيت ولله عز وجل اخلصت أنت بالله كنت وانت لله اخلصت وانت في الله سعيت واطعت والتزمت بالفرائض والسنن فإذا قال لك قائل من أنت فقل له أنا بالله ولله وفي الله سبحانه وتعالى أنا بالله يعني لست بنفسي فأنا لست بشيء وليس في شيء وليس مني شيء أنا بالله ولول الله ما كنت أنا وهذا هو حقيقة الافتقار إلى الله أنا بالله ولله أعيش قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي الذبح والنذر لله رب رب العالمين لا شريك له كل هذه سبيلي ادعو الى الله يعني لا ادعو لنفسي فلا حظ لي في تلك الدعوه أن تكون لي انما تلك الدعوه هي لله خالصة سبحانه وتعالى وفي طاعة الله أسعى وإليه أنيب سبحانه وتعالى أصحاب الفرق الزائغه شغلهم فقط إثبات قدرة الله عز وجل في الاختراع يعني يقول لك الرب الاله هو القادر على الاختراع أهل السنة يقولون الإله هو المعبود الحق ولا معبود سواه والمعبود لا بد أن يكون ربا خالقا رازقا له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وله النعوت الجميلة أي له الأفعال الجليلة والجميلة الإشكال هنا في دعوة أصحاب الفرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أنهم حصروا التوحيد في إثبات قدرة الله على الاختراع وهذا أمر كان يثبته كفار قريش الاختراع هو الخلق على غير مثال سابق وكفار قريش كانوا ينون بذلك ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله فقالت تعالى كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله اذا كفار قريش كانوا يقولون ان الارض لله وان الله هو الذي خلقهم فلا نزاع في هذه المساله ولكنهم لم يكونوا مسلمين لماذا لم يكونوا مسلمين لأنهم أشركوا بالله عز وجل في عبادته وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يسمع دعاء الجميع بمفرده ويستجيب لهم بمفرده يعني يسمع جميع العباد بمفرده ويستجيب لجميع العباد بمفرده إن هذا لشيء عجاب قالوا لابد من وجود وصائف بين الله وبين خلقه قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فقالوا لابد من وصائف بين العباد وبين الله في الدعاء والعبادة اهل السنة قالوا هذا كفر وشرك وإنما العلماء والرسل وسائط في تبليغ دعوة الله وفي بيان علم الله للخلائق لكنهم ليسوا وسطاء في العبادة وليسوا وسطاء في الدعاء لأن الله قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان يبقى اذن كفار قريش كانوا يثبتون ان الله هو الرب ولكنهم لم يكونوا مسلمين فعندما ياتي اصحاب الفرق ويقولون ان التوحيد الذي طلبه الله منا أن يثبت أنه قادر على الاختراع فهذا أمر إبليس نفسه لم يكن ينكره إبليس كان يقول خلقتني من نار وخلقته من طين يعني كان يثبت أن الخلق لله ولكنه كافر لأنه أعرض عن أمر الله أبى واستكبر وكان من الكافرين فكفر كفر إعراب وايباء واستكبار وكفار قريش كفروا كفر عبادة وأشركوا بالله تبارك وتعالى في العبادة إذن ليس مجرد إثبات قدره الله على الاختراع دليلا على أن هذا الرجل مسلم إلا أن يكون ذلك مع إثبات إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه واحد أحد لا شريك له اخترع أصحاب الفرق اخترع وسائل لإثبات أن الله موجود هذه الوسائل وسائل الفلسفية هذا هو الذي اشتغلوا به قائمة على التفريق بين الحديث والقديم والحديث هو الشيء المحدث المخلوق يقصدون ذلك والقديم هو الأزلي الذي لا ابتداء له يعني الأول الذي لا ابتداء له فهم قاموا بدراسة معنى الحديث كي يعرفوا معنى القديم هذا باختصار فقالوا الحديث هو الشيء المؤلف من مجموعة أجزاء متركبه يحتاج بعضها إلى بعض كي تتماسك. يبقى الشيء الحديث مجموعة أجزاء دقيقة مؤتلفة منسجمة يحتاج بعضها الى بعض مثال ذلك نحن نقول الجزيء في الماده يتكون من ذرات المركب يتكون من مجموعه جزيئات والجزيء يتركب من مجموعة ذرات والذرات فيها نواة بها إلكترونات وبروتونات ويحيط بالإلكترونات والبروتونات مستويات للطاقة يدور فيها الإلكترونات يبقى إذن أصغر شيء عندنا في المادة في الزرة البروتونات والنيترونات والالكترونات فقالوا الجسم الحادث اجزاء من بروتونات ونيترونات والكترونات تكون ذرات والذرات تجتمع مع بعضها تكون جزيئات والجزيئات تجتمع مع بعضها لتكون مركبات، فكل ما كان مركب أي مركبا كان جسما حادثا مخلوقا لأنه حادث يحتاج إلى محدث حادث يحتاج إلى من يركبه فهو مركب يحتاج إلى من يركبه فقالوا كل ما هو كذلك فهو حادث. فالإنسان مثلا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة جواهر. وهم يقولون ذلك. اللي هي الذرات فيها مجموعة إلكترونات هي الصفات. الإنسان عبارة عن ذات وصفات فهو مركب قالوا ذلك أجسام مركبة فكل ما هو مركب من شيئين فأكثر فهو جث طيب ما شك لا شك أن كل حدث لابد له من محدث ولكن هم قالوا طالما أن الحادث مركب فلا يمكن أن يكون القديم مركبا القديم واحد لا يكون مركبا تركيبا كميا تركيب الكميه الجزء الى الجزء إلى الجزء ده كميه فقالوا اذا قلت ان الله له وجه وله ساق وله يد وله عين هذا تركيب هذا كلام الاشاعره والمعتزله والجهميه والتركيب من صفات الحوادث اذا لا يمكن ان يكون لله يد ولا عين ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا شيء من ذلك لأن هذه مركبات وجوارح والله منزه عن الجارحة هذا هو الذي قالوه لأن هذه من صفات الحوادث الحوادث مركبات وإذا قلت إن الله له وجه وعين وسامع وبصر فهذه مركبات حادثة والله لا يليق به الحوادث إذن الله ليس له وجه ولا عين ولا سمع ولا بصر يعني جعله ذات مجردة من الصفات هذا قولهم رد عليه أهل السنة وقال واحد الله عز وجل تتعلق به الصفات أذلاً وهذه الصفات قائمة به وكل ما كان مسماه أعضاء عند الخلائق وأعراض عند الخلائق فإن هذا لا يماثل ما عند الله عز وجل هذه لم أي هذه الصفات الوجه والعين والسمع والبصر كل هذه الصفات لم تكن منفصلة عن الله ثم ركبت مع هذا الله فهي الصفات الأزلية قائمة مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب الأول ولا يقول أحد من أهل السنة بالجوارح وأن الله له جارحة معاذ الله أن نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وقالوا إن قولنا بذات مجردة من الصفات لا وجود لها اصلا فأي ذات لا بد أن يكون لها صفات فإذا قلت ذات لا قدرة لها ولا علم لها ولا إرادة ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا يد ولا غير ذلك من الصفات وانكرت هذه الصفات إذن هذه الذات ليست موجودة مثل الذين يقولون إن الله له قدرة غير مؤثرة فعطل قدرة الله فنقول لو قلت إن قدرة الله غير مؤثرة فقد أنكرت وجود الله لأنه ليس هناك ذات بغير صفات وتكون هذه الصفات غير مؤثره لا بد ان يكون للذات صفات مؤثره ولا بد لكل ذات من صفات ولا بد لكل ذات من صفات الدليل على ذلك اننا نقول وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم قلنا ان ربك لذو مغفره فالمغفره صفه من صفات الله عز وجل ذكرت هنا مضافه قلنا ذو مغفره فذو لا تذكر الا مضافه والذات مؤنث ذو وذو لا تصغر الا مضافه نقول الله ذو علم وذو قدره وذو حكمه وذو حياه وذو اراده وذو عفو وذو كرم وذو فضل فلابد ان تصف الله عز وجل بصفات ولذلك كان كفار قريش يقولون يا نبي الله عليه وسلم انسب لنا ربك يعني صف لنا ربك يعني ما هي صفات هذا الرب كل عالم بالعربية يعلم أن الذات لابد أن تكون لها صفات فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد يعني موصوف بالأحديم الله الصمد يعني الذي لا جوف له يعني الذي تصمد الخلائق إليه وتنوب الخلائق إليه لم يلد يعني لم يلد شيئا ولم يولد ولم يتولد منه شيء لماذا لانه قديم ازلي لأنه أول بلا ابتداء لم يلد منه شيء ولم يتولد منه شيء ولم يولد من شيء فهو أول بلا سبحانه وتعالى فإذا كل من يسأل عن الله يسأل عن صفات الله فإنكاروا صفات الله عز وجل خبل في العقول وضلال في النفوس لأننا لا نسأل الله في القرآن بذات مجردة إنما نسأله برحمته ونسأله بقدرته ونسأله بعزته فنقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فنقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر فنقول نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فنقول اللهم إنا نسألك أن تشفينا يا شافي فنصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه برسوله وندعوه بأسمائه وصفاته ولذلك وقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فالذي ينكر أسماء الله وصفاته ملحد في أسماء الله وصفاته والذي ينكر أفعال الله معطل مشرك ملحد في أفعال الله عز وجل والاستقامة في إثبات عظمة الله وجلاله وإثبات ذاته وكماله وصفاته وأفعاله التي وصف بها نفسه في كتابه والتي وصفه بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك. بارك الله.